اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره اللهم صل على سيدنا محمد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 وننال بها كل خير وتيسير وتخلصنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا بها من نوائب الدهر ومتاعب الأيام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 سبحانك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر يا ما انعمت بي واوليت نستغفرك يا مولانا من كل ذنب ونتوب اليك نستغفرك يا مولانا من كل ذنب ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونحن الضعفاء اليك انت الغني ونحن الفقراء اليك اللهم لما لا انت ما تدنا اليك اللهم لما لا ما تبي ولك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك تحاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا لبيك وسعديك لبيك وسعديك لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك نحن منك اليك تباركت وتعالى نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك نستغفرك ونتوب اليك اللهم انا نسالك زياده في الدين وبركه في العمر وبركه في الرزق وبركه في الذريه وَبَرَكَةً فِي الْوَالِدَيْنِ وَنَسْأَلُكَ تَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَشَهَادَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَوْفِرَةً بَعْدَ الْمَوْتِ وَعِصْوًا عِنْدَ الْحِسَابِ وَأَمَانًا مِنَ الْعَذَابِ وامانا من العذاب وامانا من الاذام ونسالك نصيبا من الجنه يا معتق الرقاب, يا معتق الرقاب, يا معتق الرقاب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 وارزقنا فهم القرآن واحفظنا بما تحفظ به القرآن واجعله لنا يا ربنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيا وإلى الجنة لِطَرِيقٍ وَإِلَى الْجَنَّةِ رَفِيقًا وَمِنَ النَّارِ سِتْرًا وَحِجَابًا وَمِنَ النَّارِ سِتْرًا وَحِجَابًا وَمِنَ وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بعل بركاته علينا وعلى آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأهلنا سبحانه لك يا رب, يا رب سبحانك يا رب يا من بكت من خشيتك ليوم يا من سجد له المصلون وصام له الصائمون وقام له القائمون سبحان من يقول للشيء فيكون يا من يسبح بحمده الأولون والآخرون سبحانك يا رب سبحانك يا رحماك يا رب رضاك يا رب عفوك يا رب لا أحد يحب التهوابين حبك ولا أحد يمهل العاصين مهلك ولا أحد يصبر على الكافرين صبرك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 وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وجودك وكرمك عن من سواك اللهم أنت اللطيف فكلنا عونا معينا في الشدائد والربا والطف بنا فيما قضيت نزوله نحن العبيد وأنت ترب سيدا نحن العبيد وانت رب سيدا نحن العبيد وانت رب سيدا متوسلين بجلالك في دفع ما نخشاه منكيد العدا يا خير الحافظ يا رجاء المذنبين يا خير الحافظين يا رجاء المذنبين إلهنا وإله العالمين ورجاء المذنبين أذنبنا في بعض الأوقات وآمنا بك في كل الأوقات فكيف يغلب بعض أعمارنا مذنبين كل أعمارنا مؤمنين إلهنا إلهنا كيف نمتنع بالذنب من الدعاء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 نسالك تذلل فاعطنا تسدل نسالك تذلل نسالك تذلل يا دنينا الحياة يا دليلا دلنا على طريق الصالحين وجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراقمين يا الله برحمتك يا رب يا رب ها نحن أقبلنا إليه ها نحن اقبلنا اليك فاحنا اقبلنا اليك ومن اقبل اليك تنقيتهم من بعيد ومن اعرض انك ناديته من قريب ومن ترك لاجلك اعطيته طوقا المزيد ومن تصرف بحولك وقوتك لم تله حد ومن تاب اليك فانت له الحبيب ومن تاب اليك فانت له الحبيب ومن اعرض انك فانت له الطبيب اوهمنا فانت بنا راحم لا تعذبنا فانت علينا قادر اللهم ارحمنا اذا اتانا يقين ورقم من الجبين وياس من الطبيب وبكى علينا الحبيب والغريب اللهم ارحمنا إذا واران التراب وودعنا الأحباب وغلقت من القطور الأبواب فإذا الوحشة والوحدة وهول الحساب سبحانك يا رب سبحانك يا رب مدبر الأمور باعث من في القبور يا من تسبح له السماوات والأرض والمحيطات والأنهار والليل والنهار وجميع الكائنات يذبح له الأجنة في بطون الأمهات يا من تنفذ البحار قبل أن تنفذ له الكلمات يا من لا شريك له في الألوهية ونا في الربوبيات يا من لا شبيه له في الذات ولا في الصفات يا من بكلمة من قامت الأرض والسماوات يا حنان يا من يا خنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم استر بناتنا واحفظ أولادنا واهد نساءنا وارضع عن آبائنا وأكرم أمهاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي فزعت الجن من مخافته وتزلزلت الأقدام من سطوته وخرست الأفواه من عزته وقشارت الجلود من هيبته والخلات القلوب من رهفه والخلات القلوب من رهفه ان تحجبنا بكلماتك الثمات واسماك الحسن المبارك من جميع اصناف الجن والابالسه والمردة الشياطين وجنود ابليس اجمعين واعداء الاسلام والمسلمين اللهم كف عنا اذاهم وشرهم اللهم أذاهم وشرهم يا من بيدك امرنا وامرهم نحتمي بك يا الله نحتمي بك الله نحتمي بك الله فدفع عنا الضر بلا حول ولا قوه الا بالله اللهم اننا نحتمي بك يا الله فَدِفَعَنَّ الضُرَّ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَكَرَاتِ الْمَوْتِ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَكَرَاتِ الْمَوْتِ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَكَرَاتِ الْمَوْتِ, علينا سكرات الموت. بِكَ مِنْ عَذَابِ الفضل.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 ولا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم وصلناهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم